Audu dag, deze dag, deze dag, deze dag, فَكِتَابِ الْأَرِيبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُمْ أَلَّا الْحَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ النَّذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دوني من ولي ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ يدبر الأمر من السماء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 قُلْ توفاكم مَلَكُ الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا فرجعنا نعمل صالحا ان نؤمنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولا لكن حق القول مني لأم لأن جهنم لأم لأن جهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا دُكِّر يُؤَخِّرُ سُجَدًا خَرَّ سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر جافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يُنْفِقُونَ فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بي تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون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 كَأَنَّ آيَاتِنَا أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ به زرعا.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 Allahu Akbar. Allah.